بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم أرف لاميم. سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله لا معبود بحق إلا هو المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجلاله القائم على كل شيء نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان نزل عليك أيها الرسول القرآن بالحق الذي لا ريب فيه يشهد على صدق ما قبله من كتب ورسل وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن لإرشاد المتقين إلى الإيمان وصالح دينهم ودنياهم وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو والذين كفروا بآيات الله المنزلة لهم عذاب عظيم والله عزيز لا يغالب ذو انتقام ممن جحد حججه وأذلته وتفرده بالالوهيه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله محيط علمه بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قل أو كثر هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد لا معبود بحق سواه العزيز الذي لا يغالب الحكيم في أمره وتدبيره هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هو وحده الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الدلالة هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فأصحاب القلوب المريضة الزائغه لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثير الشبهات عند الناس كي يضلوهم ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاء من عند ربنا على رسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويردون متشابهه إلى محكمه وإنما يفهم ويعقل ويتذبر المعاني على وجهها الصحيح اولو العقول السليمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ويقولون يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك وامنحنا من فضلك رحمه واسعه انك انت الوهاب كثير الفضل والعطاء تعطي من تشاء بغير حساب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد يا ربنا اننا نقر ونشهد بانك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامه إنك لا تخلف ما وعدت به عبادك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا إن وقع بهم في الدنيا ولن تدفعه عنهم في الآخرة وَهَؤُلَاءِ هُمْ حَطَبُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ شَأْنُ الْكَافِرِينَ فِي تَكْذِيبِهِمْ وَمَا يَنْزِلُ بِهِمْ شَأْنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْكَافِرِينَ أنكروا آيات الله الواضحة، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل أيها الرسول للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في بدر إنكم ستهزمون في الدنيا وستموتون على الكفر وتحشرون إلى نار جهنم لتكون فراشا دائما لكم وبئس الفراش قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين قد كان لكم أيها اليهود المتكبرون المعاندون دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة بدر جماعة تقاتل من أجل دين الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة أخرى كافرة بالله تقاتل من أجل الباطل ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين وقد جعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبره لاولي الابصار والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده إن في هذا الذي حدث لعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث حسن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم والأرض المتخذة للغراس والزراعة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية والله عنده حسن المرجع والثواب وهو الجنة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 أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق ولهم أعظم من ذلك رضوان من الله والله مطلع على سرائر خلقه عالم بأحوالهم وسيجازيهم على ذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هؤلاء العباد المتقون يقولون إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم فامح عنا ما اقترفناه من ذنوب ونجنا من عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى ما يصيبهم من أقدار الله المؤلمة وبالصدق في الأقوال والأفعال وبالطاعة التامة وبالإنفاق سرا وعلانية وبالاستغفار في آخر الليل لأنه مظنة القبول وإجابة الدعاء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه المتفرد بالإلهية وقرن شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل لا إله إلا هو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 إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به رسله ولا يقبل غيره هو الإسلام وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل الله من أحد بعد بعثته دينا سوى الإسلام الذي أرسل به وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى فتفرقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب بغيا وحسدا طلبا للدنيا ومن يجحد آيات الله المنزلة وآياته الداله على ربوبيته وألوهيته فإن الله سريع الحساب وسيجزيهم بما كانوا يعملون فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع فإن جاد لك أيها الرسول أهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لهم إنني أخلصت لله وحده فلا أشرك به أحدا وكذلك من اتبعني من المؤمنين أخلصوا لله وانقادوا له وقل للذين أوتوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقل لهم ولمشرك العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله وليس علي إلا البلاغ وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة الله بصير بالعباد لا يخفى عليه من أمرهم شيء إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون ويقتلون أنبياء الله ظلما بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء، فبشرهم بعذاب موجع، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين، أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يقبل لهم عمل، وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أرأيت أيها الرسول أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين آتاه الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو الحق يدعون إلى ما جاء به في كتاب الله وهو القرآن ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه فإن لم يوافق أهواءهم يأبى كثير منهم حكم الله لأن من عادتهم الإعراض عن الحق ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب. بأنهم لن يعذبوا إلا اياما قليلة وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على الله واستهانتهم بدينه واستمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه وهو يوم القيامة وأخذ كل واحد جزاء ما اكتسب وهم لا يظلمون شيئا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء يا من له الملك كله أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك وتسلب الملك ممن تشاء وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء وتجعل الذلة على من تشاء بيدك الخير إنك وحدك على كل شيء قدير وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن دلائل قدرتك أَنَّكَ تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل فيطول هذا ويقصر ذاك وتخرج الحي من الميت الذي لا حياة فيه كإخراج الزرع من الحب والمؤمن من الكافر وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاوَتَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ينها الله المؤمنين أن يتخذ الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَقَدْ بَرِئٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِئٌ مِنْهُ إلا أن تكونوا ضعافا خائفين فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم ويحذركم الله نفسه فاتقوه وخافوه وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل أيها النبي للمؤمنين إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من مولاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا يخفى على الله منه شيء فإن علمه محيط بكل ما في السماوات وما في الأرض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 تجد كل نفس ما عملت من خير ينتظرها موفرا لتجزى به وما عملت من عمل سيء تجده في انتظارها ايضا فتتمنى لو ان بينها وبين هذا العمل زمنا بعيدا فاستعدوا لهذا اليوم وخافوا بطش الاله الجبار ومع شده عقابه فانه سبحانه المتصف بكمال الرحمه بالعباد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 حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حق الاتباع مطيعا له في أمره ونهيه فإنه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أيها الرسول أطيع الله باتباع كتابه وأطيع الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته فإنهم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم فيه من كفر وضلال فليسوا أهلا لمحبة الله فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وجعلهم أفضل أهل زمانهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل بوحيه والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم وسيجازيهم على ذلك إذ قالت امراه عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم أذكر أيها الرسول ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام لترد بذلك على من ادعوا ألوهية عيسى أو بنوته لله سبحانه إذ قالت امراه عمران حين حملت يا ربي إني جعلت لك ما في بطني خالصا لك لخدمة بيت المقدس فتقبل مني إنك أنت وحدك السميع لدعائي العليم بنيتي فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أنثى والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما تم حملها ووضعت مولودها قالت رب إِنِّي وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس والله أعلم بما وضعت، وسوف يجعل الله لها شأنه، وقالت، وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى في ذلك، لأن الذكر أقوى على الخدمة واقوم بها، وإني سميتها مريم، وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فاستجاب الله دعاءها وقبل منها نذرها أحسن قبول وتولى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتا حسنا ويسر الله لها زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادته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 من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت هو رزق من عند الله إن الله بفضله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب بلي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا يا ربي أعطني من عندك ولدا صالحا مباركا إنك سميع الدعاء لمن دعاك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله في مكان صلاته يدعوه أن الله يخبرك بخبر يسرك وهو أنك سترزق بولد اسمه يحيى يصدق بكلمة من الله وهو عيسى بن مريم عليه السلام ويكون يحيى سيدا في قومه له من المكانة والمنزلة العالية وحصورا لا يأتي الذنوب والشهوات الضارة ويكون نبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال زكريا فرحا متعجبا رب أن يكون لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغها وامرأتي عقيم لا تلد قال كذلك يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء قال زكريا رب جعل لي علامة أستدل بها على وجود الولد مني ليحصل لي السرور والاستبشار قال علامتك التي طلبتها ألا تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثة أيام إلا بإشارة إليهم مع أنك سوي صحيح وفي هذه المدة أكثر من ذكر ربك وصل له أواخر النهار وأوائله واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واذكر ايها الرسول حين قالت الملائكه يا مريم ان الله اختارك لطاعته وطهرك من الاخلاق الرذيله واختارك على نساء العالمين في زمانك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم داومي على الطاعة لربك، وقومي في خشوع وتواضع، واسجدي واركعي مع الراكعين، شكرا لله على ما أولاك من نعمه، ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ذلك الذي قصصناه عليك أيها الرسول من أخبار الغيب التي اوحاها الله إليك إذ لم تكن معهم حين اختلفوا في كفالة مريم أيهم أحق بها وأولى ووقع بينهم الخصام فأجروا القرعة بإلقاء أقلامهم فأصابت زكريا عليه السلام ففاز بكفالتها إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وما كنت يا نبي الله هناك حين قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون وجوده بكلمة من الله اي يقول له كن فيكون اسمه المسيح عيسى بن مريم له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة ومن المقربين عند الله يوم القيامة ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس وهو رضيع قبل أواني الكلام ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت قوته وكمل شبابه بما اوحاه الله إليه وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت مريم متعجبة من هذا الأمر أن يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغي قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون قال لها الملك هذا الذي يحدث لك ليس بمستبعد على الإله القادر الذي يوجد ما يشاء من العدم فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والسداد في القول والفعل والتوراة التي اوحاها الله إلى موسى عليه السلام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 تدل على اني مرسل من الله وهي اني اصنع لكم من الطين مثل شكل الطير فانفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله واشفي من ولد اعمى ومن به برص واحيي من كان ميتا باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وأخبركم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم من طعامكم إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي الله ورسوله إن كنتم مصدقين حوجج الله وآياته مقرين بتوحيده ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم مصدقا بما في التوراة ولأحل لكم بوحي من الله بعض ما حرمه الله عليكم تخفيفا من الله ورحمه وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكم فاتقوا الله ولا تخارفوا أمره وأطيعوني فيما أبلغكم به عن الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له وهذا هو الطريق الذي لعوي جاج فيه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخلص من يكون معي في نصرة دين الله قال أصفياء عيسى نحن أنصار دين الله والدعون إليه صدقنا بالله واتبعناك واشهد أنت يا عيسى بأننا مستسلمون لله بالتوحيد والطاعة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا صدقنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام فاجعلنا ممن شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون للرسل بأنهم بلغوا أممهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام بأن وكلوا به من يقتله غيلة فألقى الله شبه عيسى على رجل دلهم عليه فأمسكوا به وقتلوه وصلبوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام والله خير الماكرين وفي هذا إثبات صفة المكر لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله لأنه مكر بحق وفي مقابلة مكر الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء ورافعك إلي ببدنك وروحك ومخلصك من الذين كفروا بك وجاعل الذين اتبعوك اي على دينك وما جئت به عن الله من الدين والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته والتزموا شريعته ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك الى يوم القيامه ثم الي مصيركم جميعا يوم الحساب فأفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو غلوا فيه من النصارى فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل وسلب الأموال وإزالة الملك وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص والله لا يحب الظالمين بالشرك والكفر ذلك كانت عليك من الايات والذكر الحكيم ذلك الذي نقصه عليك في شان عيسى من الدلائل الواضحه على صحه رسالتك وصحه القران الكريم الذي يفصل بين الحق والباطل فلا شك فيه ولا امتراء ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ان خلق الله لعيسى من غير اب مثله كمثل خلق الله لادم من غير اب ولا ام اذ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة فادم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله الحق من ربك فلا تكن من الممتلين الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك أيها الرسول من ربك فدم على يقينك وعلى ما أنت عليه من ترك الافتراء ولا تكن من الشاكين وفي هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم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 فمن جاد لك أيها الرسول في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام فقل لهم تعالوا نحضر ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين في قولهم المصرين على عنادهم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا الذي أنبأتك به أيها الرسول من أمر عيسى لهو النبأ الحق الذي لا شك فيه وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وفعله فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم المفسدون والله عليم بهم وسيجازيهم على ذلك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 ولا نتخذ أي شريك معه من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا علينا بأننا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص والدعوة إلى كلمة سواء كما توجه إلى اليهود والنصارى توجه إلى من جرى مجراهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود والنصارى كيف يجادل كل منكم في أن إبراهيم عليه السلام كان على ملته وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تفقهون خطأ قولكم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان يهوديا أَوْ نصرانيا؟ وقد علمتم أَنَّ اليهودية والنصرانية حدثت بعد وفاته بحين ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم مما تعتقدون صحته في كتبكم فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم والله يعلم الأمور على خفائها وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده ولكن كان متبخعا لأمر الله وطاعته مستسلما لربه وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به والله ولي المؤمنين به المتبعين شرعه ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون تمنت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم أيها المسلمون عن الإسلام وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم وما يدرون ذلك ولا يعلمونه يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل التوراة والإنجيل لم تجحدون آيات الله التي أنزلها على رسله في كتبكم وفيها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر وان ما جاءكم به هو الحق وأنتم تشهدون بذلك ولكنكم تنكرونه يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل التوراة والإنجيل لما تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم وتخفون ما فيهما من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو الحق وأنتم تعلمون ذلك وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود، صدقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار وكفروا اخره لعلهم يتشككون في دينهم ويرجعون عنه، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم فكان يهوديا قل لهم أيها الرسول إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيمان الصحيح وقالوا لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم فيساووكم في العلم به وتكون لهم الأفضلية عليكم، أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لهم أيها الرسول، إن الفضل والعطاء والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه، يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله، والله واسع عليم، يسع بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته، ممن يستحق فضله ونعمه. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ان الله يختص من خلقه من يشاء بالنبوة والهدايه الى اكمل الشرائع والله ذو الاحسان والعطاء الكثير الواسع ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقينطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من المال يؤده إليك من غير خيانة ومنهم من إن تأمنه على دينار واحد لا يؤده إليك إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وسبب ذلك عقيدة فاسدة تجعلهم يستحلون أموال العرب بالباطل ويقولون ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج لأن الله أحلها لنا وهذا كذب على الله يقولونه بألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون فإن المتقي حقا هو من أوفى بما عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيمان به وبرسله والتزم هديه وشرعه وخاف الله عز وجل فامتثل أمره وانتهى عما نهى عنه والله يحب المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصي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 أولئك لا نصيب لهم من الثواب في الآخرة، ولا يكلمه الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة بعين الرحمة، ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر، ولهم عذاب موجع،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 وما هو منها في شيء، ويقولون هذا من عند الله أوحاه إلى نبيه موسى، وما هو من عند الله، وهم لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب، وهم يعلمون أنهم كذبون،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 ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله، ولكن يقول كونوا حكماء، فقهاء، علماء، بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله تعالى، وبما تدرسونه منه حفظا وعلما وفقها، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين اربابا تعبدونهم من دون الله أيعقل أيها الناس أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره وَإِذْ أَخَذَ الله مثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إِصْرِي قالوا أقررنا؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين واذكر أيها الرسول إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء لئن آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهد الموثق قالوا أقررنا بذلك قال فليشهد بعضكم على بعض، واشهدوا على أممكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، وفي هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائه فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعة ربهم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله؟ وهو الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مع أن كل من في السماوات والأرض استسلم وانقاد وخضع لله طواعية كالمؤمنين ورغما عنهم عند الشدائد حين لا ينفعهم ذلك وهم الكفار كما خضع له سائر الكائنات وإليه يرجعون يوم المعاد فيجازي كلا بعمله وهذا تحذير من الله تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل لهم أيها الرسول صدقنا بالله وأطعنا فلا رب لنا غيره ولا معبود لنا سواه وآمنا بالوحي الذي أنزله الله علينا والذي أنزله على إبراهيم خليل الله وابنيه إسماعيل وإسحاق وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق والذي أنزله على الأسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل ال12 من ولد يعقوب وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل وما أنزله الله على أنبيائه نؤمن بذلك كله ولا نفرق بين أحد منهم ونحن لله وحده منقادون بالطاعة مقرون له بالربوبية والألوهية والعبادة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يطلب دينا غير دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبودية، ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، وبمتابعته ومحبته ظاهرا وباطنا، فلن يقبل منه ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به وشهدوا ان محمد صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به هو الحق وجاءهم الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة وهم الذين عدلوا عن الحق إلى الباطل واختاروا الكفر على الإيمان أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك الظالمون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهم مطرودون من رحمة الله خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ماكثين في النار لا يرفع عنهم العذاب قليلا ليستريحوا ولا يؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم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 وَأُولَئِكَ هم الذين ظلوا السبيل فأخطأوا منهجه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر بالله ورسوله فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهب ليفتدي به نفسه من عذاب الله، ولو افتد به نفسه فعلا، أولئك لهم عذاب موجع، وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون وأي شيء تتصدقون به مهما كان قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم وسيجازي كل منفق بحسب عمله